حبطي داويني ينسىك يا nasalakh munjara khayb adir ghalib والرحمن الشاكي دموعه حاريبه مع لحظه ننسى محظوب ايش يجيبه دلع لينا جات مو اسمع عاد تاخذني وياك يلهدي دمعاتي دم تجري بهواك يلهدي دمعاتي دم تجري بهواك سيف والحفار ضموت صرت انت اول ضيف صرت انت اول ضيف دلالي لاك يا شوقي واحلامي يا جرحي والامي يا فرحتي وهامي يا قهرت العين ينسى فينا الفاسي كف دوران لا ناسي ماشيبت راسي شيدتي لي سنين من غريب وعايش الدنيا من واحد معنا الشاب من غريب وعايش من واحد معنا الشاب دموع حبيبة ya, مشتاق مشتاق يا عشان يا ما بطلت من لانع عنا ومن زهرك ما من ترفع الرايه تبجي المواالين يماك ندق داير دم الشرايين يماك يا بلسم الجروح بين العشق ماضوح بين العشق ماضوح مثل المجانين في كل قلب نايب فوق الضلع كاتب ناسيني الغايب لو تذكر الصار خاطب اسميتك وضلوعي ضميتك والدمي خطيتك بضلوعي تثار من قلب مجمور ما يطفله هيبه من محب منا الشاتك مو حبيبه من قلب مجمر ما يطفله هيبه من وحدنا نشفت نور حبيبه يا ويلي انت صارتي يا جمعت اسمي ليه كان المستا اشتاقلك روحي عاد نسيج روحي يخمد الشوق علني يا اغلى محشوت من غابتك صنتي بالعبره مخنوق قلب الوعد موتي من صبره مخنوق قلبي وعد ماتي من صبره محروق بالساني ما ظل صوت ضبك صبحته ابود عاشق واظل للموت عاشق واظل للموت يا عيونك الحلوه حال الجمر حالي صرت انت تدلع مثل النهبغ غالي يا مرهم الروح بعدك في دم حيلي نوع ومهاويلي كسرت قلب ليلي من كدر الجروح من جفن صاير دمع نصيبه من واحد منا الشفد موعه حبيبه من جفن صاير دمع عينك نصيبه من واحد منا الشفد موعه حبيبه مشتاق مشتاق بيكا بيكا بيكا بيك يا ايام تلاقى احباب من صبري المطنهم راس قلبك شاب مو بس دليلي ذوب قلب صخر ذهب شوقي للمحبوب دلالي ما طاب من شوقي للمحبوب دلالي ما طاب يكن عاشق بركان ينفض دموع وحزان شي يصبن ولاهان شي صفر الوهان وحب ابغيا جروحك تتالم عيسا انت لي عدمي وانا بعشق مريم صرت ابكي وانعاخ لما يبيعجوني تنساكن عيوني خلوهم يلوموني ما اقدر انساه هاي قصه شوق ما بنها عجيبه من محب معنا الشايف نور عذيبه هاي قصه شوق مع بنها عجيبه من محب معنا الشايف نور عذيبه يا نساتيني ضايني يا, يا شمعات اسميني كيف كان المشتا اشتاقلك روحي عبدن سني جلوعي ما راج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي قيصر الغراوي وحيدر الغراييدر الغراوي الكلمات للشاعر الحسيني ابو محمد الحميداوي